وَأَسِنْقَوْ لَكُمْ أَوِ بِهِ إِنَّهُ هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا فامشوا في 119. فبكم الأرض فإذا هي تمور 110. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فتتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فوقهم صاف فاك ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن am um. بل الجوفي عتو Hvala mm. قل هو الذي